يَتُنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أثارة مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَظْلَمٌ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ رَافِلُونَ